د ع و ت ق و ع ل ا ل ن ه ا ر ا ف ل م ي ز د ه م د ع ا ئ إ ل ا فرارا و إ ن ي ك ل م ا دعوتهم ل ت ف ر ل ه م جعلوا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 فقلت استغفروا ردكم انه كان غفارا يغسل السماء عليكم مدرارا و ي ن د ئ ك م باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد ق خ ل ك موسوعه ا ل م ر ن ا ب ل س ا للعلوم ه ب الاسلاميه